الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بوكره واصيله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اكبر لله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بوكره واصيله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم مَتَسْلِيمًا كَثِيرًا